sakin fa iza huwa وهو بدل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أهوى الخلاق العليم إن <تصفيق> سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الف.